وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعدئذ يأذن الله لما يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمّون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ألا تزر وازرة وزر أخرى وألا يس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن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 118. وأن عليه النشأة الأخرى 119. وأنه هو أغنى وأقنى 110. وأنه هو رب الشعرى 111. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح